أفمن أستى بنيانه على تقوى من الله ورضوات خير أمن أم أستى بنيانه على شفا جوف الهار فانهار به أفمن أستى بنيانه على تقوى من الله ورضوات خير أمن أم أستى بنيانه فانهى ربي في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين فانهى ربي نار جهنم والله